يا بل فاضل قلبك مثل الورد يا فاضل الحب نداوي الحب بارد يا بل فاضل <تصفيق> يا بل فاضل مثل الورد يا بل فاضل الحب نداوي الحب <تصفيق> قلبك ينام الفراش على الغيف واجتمع بي روى وخف بحضنه نهر ومحب الحزين النفس وانفاسه جي جو يمه وتنفس القلب من الزور حب الحسين يدور شفت منيتك اي مثل ما درت الفرات بجرب يدك حب الحسين يدور شفت منيتك اي مثل ما درت الفرات يا ابو الفاضل الحب نداوي الحق بارد يا بالفاض يا بالفاضي قلبك درث مثل الوادي يا بالفاض يا بالفاضي الحب بارد يا بالفاض بستان حيد قلبك وراوي عالي غير الوصف مرجل وطيبه وعزم غيرك يا ابو فاضل سندنا ما إلي أخفى عمر لو حبك تعال حين لا ما أمن حبك يا من غيرك أمن لو جبل حبك ما أحسن بالحيم لا ما أمن حبك يا من غيرك أمن لو جبل حبك ما أحسن بالحيم hey qalbik terf mithl alward ya bel fadel il hubni dawa wal haqq barid ya bel fadel ya bel fadel qalbik terf يمك تصير دفوع غيم وتنجي فيه وعيونه مهل حضرتك قبل الجسم حضرتك يحضن حضرتك ما تكتي فيه يمك تغل تحجي الذي ما ينكيتم شو قولهي في توصف نتوسر الجيف بارد حظيم هون أخوتك هو الحيض شو قولهي الجد من بارد تليها ونخوتك او يا قلبك ترث مثل الوارد يا يا بالفاضل يا بالفاضل قلبك يا بالفاضل الحب نداوي الحق فرد يا ادخل حظهرتك و اطلع و صار القالب يطفق مثيل جنح الحمان من البعد اي تصيح رجعني في نص الدارب و يقلني لو ما ترجعني و احتي ارد ارجع واطب واطلع وراجع واطب مو هذا لي ريد القلق ارجع واطب واطلع وارجع واطب مو هذا لي ريد القلق يا بالفاضي قلبك ترت يا بالفاضي قلبك ترت مثل الوارد يا بالفاضل الحب نداوي حق <تصفيق> بارد يا بالفاض يا بالفاضي مثل الوارد يا بالفاضل الحب نداوي حق بارد الهندسه الصوتيه والتوزيع حسنيان العلي للشاعر الحسيني المبدع سيد حيدر النوري